كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وما يكذب به إلا كل مؤتب عظيم إذا تتلى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسرون <تصفيق> كلا, <تصفيق> كلا إِنَّهُمْ <تصفيق> இ